بك اسْتَجِيرُ فَمَنْ يُجِيرُ سِوَاكَ بِكَانَ اسْتَجِيرُ فَمَنْ يُجِيرُ فَمَنْ يحتمي فاجر ضعيفا يحتمي بحماك اني ضعيف إني إني إني إني, إني, اني اني اني اني ضعيف اني ضعيف أستعين على القوانب بي ومعصيتي ببعض قواك ان لم تكن عيني ان لم تكن عيني تران فاني في كل شيء كل شيء فيه كل شيء انا من طيبه ومن جنب الحرام, ومن جنب الحرام. <تصفيق> من طيبه الحرام انا من طيبه ومن جنب الحرام انا من طيبه ومن هادي الامم انا من طيبه ومن هادي الامم بالله يا را يا رايح لطيبه تزورها والله رايح لطيبه تزورها ابشر بسعاده او تحمل لدم. ابشر تحمل, أبشر تحمل انا من طيبه ومن الحرام انا من طيبه شف البار للمدينه وقدرها شرف البار للمدينه وقدرها لما خلاها ملذ ومتصم لما خلاها من طيبه ومن جنب الحرام سكن فيها وعاش بسحرها من سكن فيها وعاش بسحرها مستحيل اروح عنها لو قدامي مستحيل اروح عنها لو قدامي أنا من طيبه ومن جنب الحرام انا من طيبه هذه الامم انا من هذه الامم ما احد قادر يكشف سرها ما احد قادر يكشف سرها akthar min alam alam hatta law yisbah akthar min alam min alam ana min min jamb القصايد فيها تشبه نثرها القصايد فيها تشبه نثرها واللي فتح عينك كنا في, في, في حلم انا من طيب ومن جمال حرام ورجلام وين تنتشر للناس من رجلام وادم من طيبه ومن جنب الحرام أنا من طيبه ومن جنب